حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطيع استقبل بناقته القبلة ما حاله؟ نعم حسن والعلم نصححه هل طعن فيه أحد العلماء؟ طيب ابن القيم رحمه الله تعالى قدح فيه ورد عليه العلام الألماني رحمه الله وأنه قدح فيه بغير قادح وما ذكره من القدح أو من سبب القدح هو ما ذكر أمس أنه خالف الأحديث التي هي أصح منه حديث عامر الربيع حديث جابر حديث من عمر هذه الأحديث أصح منه وكلها ما ذكرت استقبال القبلة في الابتداء من ذكرت إطلاق كان يصلي على راحلته حيث توجهت به ونم يذكر أنه استقبل القبلة ثم معذانا حيث توجهت به. بل أطلقوا. والصحيح أنه لا تعارف. تفهم من حديث الأخرى عن الجواز التي أصح من حديث أنثى يحمل عن الجواز وحديث أنثى يحمل عن الأبطنية أنه متى استطاع أن يستقبل القبلة استقبل افتدايا ثم حيث توجهت به. وإن لم يستطيع صلّى على ما يسر الله بحسب الحال المتيّسرا ولا يلزم الصعبان ربنا فمتى يسقط شرقية استقبال القبلة خذنا موضعنا مصر نعم صلاة عن الراحلة حسنت هل صلاة عن الراحلة تجوز في الحضر والسفر صلاة عن الراحلة الحزر ينصلي في بلدي على الدراجة النارية جوز لي فإن الأحديث مطلقة مم. الصحيح أن هذا خاص بالسفر لي حديث أنس وحديث حديث ابن عمر أحسن حديث نس في الباب كما سمعت كان إذا سافر وحديث ابن عمر أنه كان إذا كان في السفر يصنع على راحلته أينما توجهت به <تصفيق> طيب نواصل ما يتعلق بحديث نس وحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما ومن المسائل أيضا وقد أشرنا إليها قبل هي مثلة هل يلزم استفتاح الصلاة إلى القبلة إذا صل على الراحلة هل هذا بلازم يلزم استفتاح الصلاة إلى القبلة إذا صلى على الراحلة ذهب الإمام أحمد في رواية واختارها أكثر أصحابه إلى أنه يلزم إفتتاح الصلاة إليها يلزمه إفتتاح الصلاة إليها، فعلى قولهم يجب عليه أن يستقبل بركابه أو ببدنه جميع القبلة، فيكبر ثم يتوجه حيث تجاتبه حيث توجه به ركابه، وسندل بحديث نس. استقبل بناقةه القبلة سندل بحديث نس. استقبل بناقةه القبلة وكبر فقالوا هذا يدل على أن هذا الاستقبال فرض لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته وإيقاف الراحلة إيقاف البعير وأيضا توجيه البعير إلى القبلة وقطع المسير كل ذلك يدل على أنه أمر واجب كل ذلك يدل على أنه أمر واجب النبي عليه الصلاة والسلام قال تكلف معانات إيقاف الراحلة وتكلف أيضا الاتجاه وقصع المسير قصع المسير كل ذلك من أجل يتجهون وقالوا هذا كله يدل عليه على أنه مجرد استحمام؟ هذا كله يدل على أنه أمر راجع استغبال ابتداء على الراحلة ثم حيث توجهت به سنلوا بحديث أنس ذكروا هذه التعاليم التي بحديث أنس فذهبوا إلى فرضية استغبال القبلة لأن نبينا محمدا تكلف معاناة إيقاف الراحلة وكذلك أيضا اتجاهنا القبلة وأيضا قطع المسير كل هذا على لأنه فرض وليس مجرم مستحب <تصفيق> ذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أنه لا يجب عليه هذا إلى أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ابتداءا على الراحلة وهو الرواية الثانية عن نماء محمد وأجابوا عن حديث أنس بجوابين، أجابوا عن حديث أنس بجوابين. أولاً إنه ليس بذلك قالوا بالصحة، قال حديث أنس ليس بذلك بالصحة. وغاية ما قيل فيه إنه حسن، وقد أعله من المقيم في الزاد، وقد أعله من المقيم في الزاد، فقالوا في هذا الحديث نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أو قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم انتهى الزاد الأولى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 من حديث أنس هذا وصمعت أن هذا ما هو بقانح من حديث تقدم هذا الجواب الأول الذي أجاب به عن حديث أنس الذي فيه استقبال أن أغتبنا بالناطة أو وبالراحلة ثم التكبير ثم حيث التجهد قالوا هذا الحديث ليس بذاك الصحة وغاية ما فيه أنه حسن الأحاديث الأخرى التي جاءت بالاطلاع وما في أستغوان قبل أصح منه أما بنغيب هو يضعفه الثاني أنه فعل مجرد والفعل لا يدل على الوجوب هذا جيد هذا الجواب الثاني أنه فعل مجرد والفعل لا يدل على الوجوب هذا أحسن من الجواب تضعيف حديث نس أو بالغمز فيه وأنه ليس بداك وإن كان حسنا دام أنه ثبت يثبت به الحكم لكن يحمل على الاستحباب ولا الضلية الثاني أنه فعل مجرد والفعل لا يدل على النجوم وحديث ابن عمر وغيره عامة وحديث ابن عمر وغيره عامة حديث عامر المعادة جابة أنه كان يصلي حيث كان وجهه أنه كان يصلي حيث كان وجهه هذا الجواب الثاني عن الحديث أنس هو أحسن من الجواب الأول أن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على وجوب لا يدل على حباب نعم أما عن وجوب ما يدل مجرد الفعل عن وجوب إلا إذا كانت مرآب قرينة وقول عام خذوا عني مناسككم فنعم ممكن أن تدخل الأفعال المجردة التي فعلها في الحج تحت هذا اللقر خذوا الذي يفيد الأمر أما مجرد فعل وما فيه يعني قراء تدل على أنه واجب فلا الأصل فيه مجرد الأفعال استحبال وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يسهل عليه استقبال القبل وجب وإلا فلا إن كان يسهل عليه استقبال القبل وجب وإلا فلا هذا قول الشافعية رحمهم الله قالوا إن كان يسهل عليه الاستقبال ما فيه مشقة يستقبل وينشيه ويمضي حيث تجهة فيه راحلته وإن كان يعسر عليه وفيه مشقة فيصني عن الهي التي يسرها الله والراجح هو القول الثاني فأنه لا يجب عليه استقبال القبل مطلقا أنه لا يجب عليه استقبال القبل مطلقا سهل عليه أو لم يسهل هذا المقصد بالإطلاق لا يجب عليه استغمال القبلة مطلقا سواء سهل عليه الفعل والاستغمال أو لم يسخل فليس بواجب عليه استغمال القبلة وإنما هذا هو الأفضل انت يسر لحديث جابر عبد الله بن عمر وعامر بن ربيع فإنها لم يذكر فيها استغمال القبلة وحديث أنس يحمل عن الاستغمال جمعا بين الأدلة هذا هو قال فالقول الصلاة إن شاء الله وهو قول الجمهور أما إعلال المقيم لحديث الناس غير مقبول عند العلامة الألباني قال هذا غير قادح بالحديث بعد أن ثبت إسناده فأنس علم ما لم يعلم غيره وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لما هو الأفضل إن تيسق والأحاديث الأخرى تدل على الجواز هذا كلام الألباني رحمه الله وكلام علمي جميل هذا غير قاذح من حديث بعد أن ثبت إسناده فأنس علم ما لم يعلم غيره وفعله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بأنه ما هو الأفضل انت يسر والأحاديث الأخرى تدل على الجواز قاله علام الألباني معناه انتهى كنامه ولا يقال هنا تقيد تلك الأحاديث بحديث أنس من باب المطلق المقيد لا يقال هنا وقال في الحديث الذي جاء في الإطلاق هي الإطلاق تقيد بحديث أنس هذا لا يصلح ونا والله أعلم لأن هذه أفعال لا يقيد بعضها بعضا فإن كل فعل حكاية عين وحكاية واقعة وكل واحد حكا الواقعة التي رآها هنا ما يقال في هذه الأفعال يقيد بعضها بعضا فأنس أتى بتأكيد ولا يطلق فإذا يقيد المطلق أو يقيد نعم المطلق من يقال هذه أفعال لا يقيد بعضها بعضا وكل واحد حكى وهالي واقعة عين أفعال وكل واحد حكم ما رأى ولا نقول هؤلاء لا هؤلاء أطلقوهم رأوه لعلهم أنه ما, يعني ما استقبل القبلة لكن ما ذكروا هذا لا أطلقوا أنه يركب الراحل ويصلي حيث تجهت به ولم يذكر قيدا وأنا سأتبه بقيد في حديثه فهل يقال هنا يحمل أحاديث المطلق أحاديث تحمل على حديث أنس المقيد فيقال هنا لا يصلح هذا إجراء قاعدة هنا لأن هذه أفعال والأفعال لا يقيد بعضها بعضا الأفعال لا يقيد بعضها بعضا لأن كل فعل حكاية عين كل فعل من هذه الأفعال حكاية عين وحكاية واقعة فهذا يح يحكي الواقع التي رأها وهذا يحكي الواقع التي رأها وهكذا هذا يحكي الواقع الذي رأها، وذاك يحكي الواقع الذي حاولوا رؤوا أنهما استقبل القبلة، فحكي الواقع الذي رأوها، وأنا سرّعوا أنهما استقبل القبلة، فحكي الواقع الذي رأها، فلا يقال هذا يقيد بهذا، هذا مصح هنا ولا تنض قاعدة في هذا الموطن، لأن هذه أفعال كما سمعت. لكن جاء قيد في أفعال كان إذا سافر، هذا قيد. كان إذا سافر هذا قيد يحمل عليه المطلق فإذا نصلا على الرائح إنما هي في السفر لأن هؤلاء يقولون كان إذا سافر أنا بن عمر فيقولون كان إذا هنا يقال يحمل المطلق على المقيد أما هذه لا هذه الأفعال التي ذكرت فلا يحمل فيها المطلق على المقيد فتقيد أو يقيد حديث جابر حديث ابن عمر حديث عامر الربيع بحديث أنس فإنه هؤلاء أطلقوا وحديث سقيد إذا يحمل المطلق عن المغيظ هذا موصحي بل هذه حكاية عيان وكل واحد حكى الواقع التي رأى هؤلاء رأوه ما فحكوا وأنا سرأاه استقبل فحكى فإذا الجمع بين الأدلة هو ما سمعته ليس من باب المطلق المغيظ وإنما الجمع بين الأدلة الأفضل والجائز من باب الأفضل والجائز فالأقضل الذي تيسر الاستقبال استقبل الشخص عن الراحلة وإن لم ييسر له فيجوز له أن يصلي من غير يش... من غير استقبال يجوز له أن يصلي من غير استقبال وليس هذا من باب المقلق والمقيد حتى تقيد الأحاديث التي تقدمت بحديثين هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة استقبال القبلة بدائنا هل يلزم أنه ينزل أو أنه يوجه الراحلة يوجه الراحلة استقبل بها القبلة ثم يصلي حيث اتجهت به هذا ليس بلازم وحديث أنس إنما يحمل عن الضنية وعن استحباب هذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عامر بن ربيع يومئ برأسه في استحباب الإيماء أو السنة إذا صلى على الراحلة أنه يومئ بركوعه وسجوده السنة إذا صلى على الراحلة أن يومئ بركوعه وسجوده حديث عامر بن في الباب يومئ برأسه حيث توجه وجهه وهكذا حديث عمر كان رسول الله صلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا انظر هذا الحديث شرقا وغربا ما في استقبال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى واقعة رآها بعينه كان رسول الله يصلي بالليل على راحلته بالسفر شرقا وغربا يومئ إماء عليها هذا شاهدنا يومئ إماء عليها ويوتر عليها وكان لا يصلي عليها المكتوبة وفي بعض ألفاظه حديث عمر. بعض ألفاظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أينما توجه على راحلته وكان ابن عمر يفعله ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وكان ابن عمر يفعله الحديث هاتف وكان ابن عمر يفعله يؤمأ إيماء عليها رسول الله ويوتن عليها وباللفظ الآخر كان وسلم يؤمأ أينما توجه على راحلته وكان ابن عمر يفعل هذا ويجعل سجوده أو يجعل سجوده أخفظ من رقوعه لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي هذه الصلاة كيف كيف يعني صلاة وكيفية الصلاة على ضاحنة أنه يومي بالركوع والسجود فأيهما يكون أخفظ من الآخر فيجعل سجوده أخفظ من رقوعه لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي والحديث صحيحا جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرف والسجود أخفض من الركوع هذا شاهدنا فجئته بعد رسول في حاجته فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرف والسجود أخفض من الركوع هذا الشاهد الحليم فعلى هذا السنة على الراحل أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع إجعل السجود أخفض من الركوع هذه السنة في الصلاة على الراحلة سواء كانت هذه الراحلة المتقدمة أو الراحلة الآن الموجودة التي يركبها الناس من طيران ومن أيضا كذلك سيارات ودراجات إن أحب أن يصلي وإن ينتبه السياقة وهي أو أولى ان السياقة إن كان سائقا أولى من صراكي فإن سيتلف نفسا وإن كان أحد مركوب معه أنفس ستتلف فبالنسبة للسائق ينتبه أما الركاب سهل الأمر فيه فهذا إن شاء الله نكتبه به خذنا مثلا من قول يومي وبرأسه وكذلك مثلا أيضا تعلق حديث أنس استقبل بناقته القبلة هل هذا لازم أم ليس بلازم أي استقبال القبلة ابتداء الصحيح من أقوالها العلم أنه ليس بلازم للأحاديث الاخرى التي جاءت مطلقة وإنما هذا يحمل على الأفضلية والاستحباب وتلك تحمل على الجواز كما جمع بذلك العلام الألباني رحمه الله وغيره ومسألة الإماء أيضا كذلك فيها بيان كيفية الصلاة على الراحلة هذا هو الذي أشار إليه عامر بن ربيع فيه بيان كيفية الصلاة على الراحلة وأنه يؤمئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع هذا هو إن شاء الله بقي المسائل في وقت آخر إلى هنا The a kind of from the